بسم الله الرحمن الرحيم والنجمي ذا هوا ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه من شديد القوى ذو مروت فاستوى وهو بالعفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنا فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتم عرونه على ما يرى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 yang ketiga yang lain, adakah kamu mengingatkan dan ada yang mengulangi? Itulah itu bagaikan segumpal gumpalan. Ini bukan nama yang kamu sebutkan, dan ayah kamu tidak mempunyai وَمَا تَمَنَّى وَالْأَنفُسُ وَلَقَدْ جَاءَ أَمْرُ رَبِّهِمْ مُلْهَدًا أَمْ لِلْإِنسَانِ مَا تَمَنَّى فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَى وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مَنْ عِندَ أَنْ يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَى إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ لَيُسَمَّونَ الْمَلَائِكَةَ تَسْمِيَةَ الْأُنثَىٰ وَمَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِن يتبعون إلا نضمن لا يغني من الحق شيئا فاعرب عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد الا الحياه الدنيا ذلك ما بلغهم من العلم ذلك مبلغ من العلم Inna Rabbakhu awalam bimana dzalal sabilin, wahyu awalam bimani tada. Wallaillahimaa fi al-samaat wa maafil al-ard, liajizi al-ladzina asaau bimaa amnu, waajizi al-ladzina ahsanu bilhusna, أنبُونَكَ بائِرَ الإثمِ والفواحشِ إلَّا اللَّمَمِ إِنَّ رَبَكَ واسِعُ المُغْفِرَةِ هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَشَافُم مِنَ الْأَرْضِ إِذْ أَشَافُم مِنَ الْأَرْضِ وَإِذْ أَتُمْ أَجْنَةٌ في بطون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 إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه وأمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى وأن عليه النشأة الأخرى وأن وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعراء وأنه أهلك عادن الأولى وثمود فما بقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا أظلم وأطرى والمؤتفك تاهوا فغشاها ما غشاه فبأي آلاء ربك تتمرون هذا نذير من نذور الأولى أزفة الأزفة ليس لها من دون الله الكافرة أَفَمِنْ هَذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْقُونَ وَأَنْ سامدون فاسجدوا لله وعبدوا